وكنا توقفنا عند الاثار التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى أو ذكرها وذكرها تلاميذه الذين رووا عنهم هذا الموضع في ذكر القيء والقلس وكنا قد ذكرنا أن القيء لا ينقض الوضوء بعدم ورود الدليل على ذلك صراحه وإن صح أنه عليه الصلاه والسلام قاء فتوضا لان هذا مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ان القاعده اذا كان يعني yani الفعل او اذا روي الفعل عنه صلى الله عليه وسلم فان يدل على الاستحباب لا يدل على الوجوب الا ان كان هذا الفعل بيانا لامر واجب حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كهف شاه ثم صلى ولم يتوفى وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بن حارثه عن سويد من نعمان انه اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خطبه حتى اذا كانوا بالصهباء وهي من ادنى حيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى العصر ثم دعا بالازواج فلم يؤت الا بالسويق فامر به فثريا فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا ثم قام الى المغرب فنضمت ونضغطنا ثم صلى ولم وحدثني عن مالك عن محمد بن منكذب وعن صفوان بن سودين انه نرى عن محمد بن ابراهيم بن حارث التيمي عن رضيعه بن عبد الله بن هودين انه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى وهو يتوضا وحدثني عن مالك عن ضمره بن سعيد بن بازمي عن اباان بن عثمان ان عثمان بن عفان اكل خبزا ولحرا ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضا وحدثني عن مالك انه بالغه ان علي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضاان بهما قصه النعم وحدثني عن مالك عن, عن, عن يحيى بن سعيد انه سال عشر الله بن عامر بن ربيعه عن الرجل يتوضا للصلاه ثم يصيب طعاما قبل السقوط النار اي يتوضا قال رقيت ابي يقع ذلك ولا يتوضا عن أبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعي اطعام فقر فقر خبز ولحم فاكل منه ثم توضأ صلى ثم منيض ثم توضأ ثُمَّ ثم, ثم نعم صلى عندك يحيى هذه نعم ثم توضأ ثم صلى نعم ثم توضأ ثم صلى ثم اتي بفضل مم. ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى وحدثني عن مالك عن موسى بن عبد الله عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري الصحيح عن عبد الرحمن بن يزيد الصحيح عن عبد الرحمن بن يزيد وأما عبد الرحمن بن يزيد فإنه لم يرو عنه إلا حديث واحد وهو ليس المقصود بإسناد مالك هذا نعم نعم عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحه وأبي بن كعب فقرأ بلان ما قد مستموا النار منه فقام أنس فتوضا فقال أبو طلحه وأبي بن كعب ما هذا يا أنس أعراقية فقال أنس ليتني لم أفعل وقام أبو طلحه وأبي بن كعب فصلى يا ولم يتوقف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب جملة كبيرة من الأحاديث والآثار التي أراد من خلالها بيان أن الوضوء لا يلزم لمن اكل شيئا مسته النار سواء كان لحما أو غيره وقد نقل الإجماع على ترك الوضوء مما مست قد نقل الإجماع على ترك الوضوء مما مست النار أبو الوليد الباجي في كتابه المنتقى وذكره أيضا النقدامة في كتابه المغني وذكر الإجماع عليه أيضا ابن حزم في مراتب الإجماع لكن هذا الإجماع المنقول ان كان فيما استقر عليه الأمر فيما بعد فربما لكن في عهد الصحابة رضي الله عنهم فهذه المسألة ليس مجمعا عليها لأن جمعا من الصحابة منهم عائشة رضي الله عنها وأبو هريرة وطلحة ابن عبيد الله ومن التابعين السهري والحسن البصري وأبو قيابة عبد الله بن زيد الجرمي وغيرهم من الأئمة كانوا يرون الوضوء مما مست النار وكان الزهري يقول أعي العلماء أن يجدوا ما ينسخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله توضأ مما مسّت النار. فأقول المسألة التي ذكر أنها مجمع عليها فهي ليس مجمع عليها على الصواب لان مخالفة جمع من الصحابة قدروا هذا الخلاف ايضا عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن زيد بن ثابت وغيره فالمسألة إذن ليس مجمعا عليها وهي باقية على الخلاف لكن فقه الإمام مالك الكبير ونظره الثابت أراد من خلال ذكر هذه الآخار بيان أصل من الأصول العظيمة التي ينبغي أن يتمسك بها الناس حيث ذكر رحمه الله تعالى قوله إذا اختلفت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا قد اختلفت الأحاديث حديث فيه التصريح بإيجاب موضوع مما مست النار وأحاديث بينت أنه عليه الصلاة والسلام توضأ أو كأكل ما مسك النار ولم يتوضع عليه الصلاة والسلام فجاء الإمام مالك رحمه الله تعالى بأصل عظيم جدا ينبغي بغي أن يتمسك به كل محب للحق سالك سبيل النجاب قال الإمام مالك إذا اختلفت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما عمل به الخلفاء يرجح فما عمل به الخلفاء يرجح وهو دليل على أن المرجوح المنسوك، أو على أن إذا اختلفت الأحاديث إخوان، وعمل بأحد الحديثين الخلفاء، خاصة أبو بكر وعمر، فإن الحق ما ذهب إليه الخلفاء الراشدون. واضح. وهذه القاعدة تجري معنا في كل مسألة اختلفت فيها الأحاديث فبماذا يرجح يرجح بعمل الخلفاء الراشدين ولهذا ادعى من ادعى الإجماع في هذه المسألة لأن ابا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب اجتمعوا على أن من أكل شيئا مسته النار فلا يجب عليه الوضوء. والمقصود أن من أكل أو أكل شيئا مسته النار ليس من نواقض الوضوء. وسنعلم إن شاء الله تعالى أن هذه المسألة لها تفريع آخر سيأتينا إن شاء الله تعالى. إذا أركز على هذه القاعدة المهمة لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم انه من يعش منكم بعدي في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه انه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا الاختلاف موجود لا يمكن القضاء على الخلاف يخطئ خطا كبيرا من ينشد وحده المسلمين وكنت ذكرت هذا من قبل واكرره وحده المسلمين هذا المصطلح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 يريد أن يذيب كل خلاف وهذا لا يمكن البثه، لا يمكن أبدا أن نزيد الخلاف بالكلية لأن الخلاف قائم ولا أدل على ذلك من هذه المسألة التي بين أيدينا وهي الوضوء مما مست النار لأن الأحاديث التي ساقها الإمام مالك رحمه الله فيها أنه لا يتوبأ من اكل مسته النار يعني من اكل اكلا مسته النار يعني كلا حاجة مقليه كما نقولو احنا محمسه ولا كلا شي مشوي عالجمر ولا كلا لوبيا على النار في المارق كل هذا مسته النار أراد أن يبين الإمام مالك من خلال ذكر هذه أحاديث الآثار بأن من أكل شيئا من هذه الأشياء أو أكل طعاما من هذه الأطعمة التي مستها النار فإنه لا يعيد وضوءاً قال الذين جعلوا أكل شيء مسته النار ناقضا من نواقض الوضوء قالوا هذا شيء متأخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صراحه بأن من أكل شيئا مسته النار عليها أن يتوضا في قوله مما مست النار لهذا أقول يا اخواني مسألة وحدة المسلمين إذا قصدت من خلال إزاحة هذه المسائل الخلافية فهذا أمر متعذر ولن تكون وحدة للمسلمين أما إن أبقين هذه المسائل الخلافية التي يسوغ فيها الخلاف لان الامام الكرمدي رحمه الله روى عن ابي هريره والحديث حسن انه روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء مما مست النار فقال ابن عباس رضي الله عنه قال انا توضا من الدهن او من الحميم يعني كانه يعترض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 لهذا ينبغي لا يتعود المسلم رد الأحاديث والآيات التي جاءت في القرآن بمجرد الرأي واهمس في أذنكم همسة صغيرة وهذه الهمسة يا إخواني أنا صرت وسائر من يحب هذه الشريعة سرت أتقزز منها وهو أنك إذا ذكرت لأحد إخوانك دليل مسألة أو حكم مسألة ثم ذكرت الدليل يعارضك بشيء آخر فيقول العالم الفلاني لا يقول هذا فتقول له أنا أحدثك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال به جمع من أهل العلم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 ما تكلم الله عز وجل به في القران او ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعارضه بالراي بما جاء في الكتاب والسنه لهذا اخواني لا ينبغي ان نعارض ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بمجرد الاراء والراي رايان اخوان الراي رأي راي يستند الى دليل لأن الصحابه رضي الله عنهم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 استعجالا منه عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الصحابة حتى يسرعوا للذهاب إلى بني قريضا فما كان من الصحابة إلا أن انقسموا قسمين. انتبه انقسم الصحابة في هذا قسمين وكل منهم أعمل رأيه لكن لكل رأي مستند شرعي وهذا الرأي الذي نتحدث عنه رأي ممدوح له وجه في الشرع وهو الرأي المستند إلى دليل شرعه فأوفى فطائفة لم يصل العصر امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريطة فقالوا لا نصلي العصر ولو خرج وقتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك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 فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر المقصود بالاجتهاد والاجتهاد المبني على سادقة وعلى نصوص سبقت وآراء تستند إلى نصوص شرعية وإلى ادله شرعية وتعلمون أن ما ورد في الكتاب والسنة لم يستوعب جميع المسائل النازلة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 في مقابلة النصوص وآراء كلها لا يمكن أن يعول عليها المسلم بل هي جريرة يعاقب عليها ويعاقب عليها أصحابها المقصود أن الامام مالك رحمه الله تعالى تمسك بأصل ينبغي أن يتمسك به كل مسلم حريص على الخير وهو إذا اختلف حديثان في مسألة و. عمل الخلفاء بأحد الحديثين فالمعول على ما عمل به الخلفاء الراشدون قلت ولعل لأجل عمل الخلفاء جميعا بالأحاديث القاضية لترك الوضوء مما مست النار نص بعض الأئمة على أن المسألة مجمع عليها فقال ايوب هنا بيتهيمه السخياني إذا سمعت اسمع إذا سمعت ابدا اختلافا عن النبي صلى الله عليه وسلم فانظر ما كان عليه أبو بكر وعمر فشد عليه يدك ذكر هذا ابن بطال رحمه الله تعالى وكذا صدر الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من لم يتوضع من لحم الشات وشوفوا البخاري الفقير قال باب من لم يتوضّع من لحم الشات ولم يذكر لحم ما مسته النار لأن لأجل يعني لأجل الإشارة إلى الخلاف الموجود في لحم الإبل أو في لحوم الإبل صدره رحمه الله تعالى بفعل أبي بكر وأنه أكل لحما مسته النار ولم يتوضّع فالمقصود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 وفي الرواية الثانية التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى في قوله فلم يؤتى الا بالسويق والسويق هو القمح أو البر الذي ال ال ال ال ال ال مسته النار يؤخذ ويضاف إليه الماء كما قال النبي فأمر به فثري يعني بل بالماء وهو ما نسميه نحن عندنا يعني لعله يعني نسميه عنا برنا الروينة لماذا يأخذها الناس قديمة؟ لأنها أولا نحملها سهل وتحضيرها سهل يعني تجيب شوية روينة ويجيب لها شوية ماء وتأكلها وتشبع ما شاء الله دير الضالة لكي شيء ما تجوعش كعب إذن الله أصحاب الغرب خاصة ما شاء الله يجيبوها للحبس فلا يجوعون ما يحتاجه يقول لا تفاح لا, لا جهجة يعني يجيب الروينة ويخلطها وما شاء الله يعني يجري أمور لهذا قال, قال أهل العلم قال قال أهل العلم يعني في في في خصوص هذا السويق قالوا هو عدة المسافة وطعام العجلان وبلغة المريض هو عدة المسافة وطعام العجلان يعني ال يعني المستعجل مزروق كما نقول إحنا وبلغة المريض وسبب اتيان النبي صلى الله عليه وسلم أو سبب مالك بالحديث في الذي فيه السويق لان السويق يعني إنما يستعمل بعد أن تمسه النار يعني يجلوه ثم يلفوه بعد ذلك يصير بعد ذلك او يستعمل بعد ذلك فيما نسميه نحن بالروي ويسمى في الشرع بالسويق إذا القول الذي عليه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 جابر رضي الله عنه في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما نست النعم ما معنى كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما توضأ في أول الأمر ثم بعد ذلك ترك الوضوء مما مست النار والمقصود أن الأمر يبقى على ما هو عليه إلا أنه يصرف من الوجوب إلى الاستحباب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل خلافه وإذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف أمره هذه قاعدة مصورية أكبر إذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف أمره فإن ذلك الأمر يصرف من الوجوب الى الاستحباب بدل أن يكون واجبا يصير مستحبا وعلى هذا نقول إن كل من اكل شيئا مسته النار يستحب له أن يتوفى فإلا لم يعني يتوضى وعجز عن الوضوء فيستحب له أن يتمضمض وقد ذكر الإمام البخاري أو روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم تمضمض وصلى لأن لأنه علل عليه الصلاة والسلام ذلك بأن فيه زهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام وكذلك في الحديث الثاني الذي ذكره الإمام مالك هو حديث سويء من النعمان لما أكل النبي صلى الله عليه وسلم السويء قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا لماذا مضمض النبي صلى الله عليه وسلم لأن السويء أكثره يعلق في الأسنان فإن بما توفق الأسنان عن الخشوع في الصلاة ولهذا استحب لمن أكل مثل هذه الأشياء التي تعلق بالاسنان استحب له ان يتمضمض لا ينشغل بهذا الذي يعني يفعله بلسانه في الصلاه وهذا كثير جدا ومن اقبح ما يفعله الناس في الصلاه ان بعض الناس تروح يصلي ره هذا هذا هذا شيء قبيح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 لا ينبغي أن يقابل بمثل هذه التصرفات وأفتح خطين صغيرين وهي جملة اعتراضية لها محل من الإعراض لا ينبغي أن يقابل الله عز وجل ايضا إلا بما يحسن من اللباس فاختاروا أيها المسلمون يا طلبة العلم اختاروا اللباس الذي تصلون به اشيل اللباس اللي دائما تمشي بيه وطبع بيه تروليات والخدمات جيبه مباشرة مباشره حاول اجتهد ما استطعت ان يكون لباسك للصلاه خاصة والله تعالى قد امر بهذا فقال يا ايها الذين امنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد ويصعبني جدا ان اقول ان بعض اهل المهن ربما دخل بلباسه الذي يعمل به في مهنته إلى الصلاة، وقد تكون هذه المهنة مما فيه رائحة كريهة جدا، فهذا فيه إذاعة للمؤمنين، وفيه إذاية للملائكة، وفيه واستسمح من وقع من هذا فيه سوء أدب مع الله جل وعلا، لأنني أتزم أنه لو ذهب إلى البلديه باش by się charać z Olaf, لو راح فقط nie w فهذه حديث التي ذكرها الامام مالك في هذا الباب كله تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب علينا الوضوء مما مستنا وأن ذلك مستحب لما ثبت عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأن, أنه قال كان آخر الأمرين عن جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم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 اسمع إلى هذا فإنه مهم جدا جدا جدا لماذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع كفار قريش في الحديبية مع, مع أن بنود الصلح كانت قاسية جدا على المسلمين حتى قال عمر رضي الله عنه وندم على ما قال حتى بعد أن كان خليفة قال أن نعبد الدنيا في ديننا ونحن الأخوات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 لا يمكن أن تسير الدعوة إلى الله جل وعلا إلا في الأمان إذا تسلط الخوف على الامه فلن تسير الدعوة إلى الله ولهذا كان جهاد الكفار ليس مقصودا بذاته وإنما كان فرعا عن امتناع هؤلاء الكفار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 وسمحوا للدعاة إلى الله عز وجل أن ينصروا الدعوة أبقوا على حياتهم وفرضوا عليهم جزية ضريبة تأخذ من مقاتليهم وتدفع إلى بيت مال المسلمين فإن رفضوا أن يف... فإن أبوا أن يفتحوا الطريق أمام الدعوة إلى الله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 فأنا أقول من هذا المكان راكم تقولوا يا شيخ راك بعيد نرنا في موطع مالك وراك لحقنا المكان أخذ أقول هذا هو فائدة دراسة السنة يا إخوان لا يخجعنكم من يبثون النميلة في المواقع الإلكترونية لتثوير الناس وإخراجهم إلى الشوارع. اكتفينا يا اخواني بالخروج الى الشوارع ونالنا من الويل الشيء العظيم والله ما تقدمنا شبرا في الدعوه الى الله في, في, في هذه الظروف ظروف الخوف والفزع وعدم الامن كثر المندسون الذين يحرضون المسلمين معلش قلت شيئا في السياسة وانا لا احسن السياسه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 ما وقع في البلدان الاخرى والذي اصطلحوا عليه ما يسمى بالربيع العربي والله ليس ربيعا هذا ليس ربيعا الربيع يا اخواني هو ان يرجع الناس الى دينهم أما ان يبتعدوا عن دينهم وان يحدث من الخوف والشر والنقوص عن سبيل الله والتجرؤ على ولات الامور تلي بالنفعه كل ما يحبوا ينحوا شيء ولا يبدلوا شيء يخرجوا للشارع شكون من الذي يخرجوا للشارع ثلة صغيره اذا قسناها بمجموع الامه لا يمكن ان تتجاوز نصف المئة او اقل ونسمي هذا بمقراطية الله ليس بديمقراطية أقول هذا يا اخواني حتى نتمثل بان الأمان والأمن شرط في انتشار الدعوة إلى الله عز وجل يا من تريد أن تكون داعية إلى الله يا من تريد أن ينتشر الإسلام وأن يعم الخير في ربوع الأرض ينبغي أن تسعى لأن تكون امنا مؤمنا غير ولله جل وعلا في خلقه شؤون والله جل وعلا قدر الأشياء واجراها كما هي فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل والناس يسألون فهذه الحديث أو هذا الحديث الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى قال فيه أنه اخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر وقول الراوي وهي من أدنى خيبر بين الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن هذه الجملة مدرجة من قول يحيى والمقصود من قوله وهي من أدنى خيبر يعني قريبة من المدينة هذه الصحبة قريبة من المدينة وهذه الجملة مدرجة من كلام يحيى صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالازواج والازواج جمع زاد وهو ما يأخذه المسافر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 بالصحبة سعر يومه ما يجوز للإمام أن يجبر كل من يخبئ سلعة يحتاج إليها الناس أن يجبره على إخراجها إلى السوق ويبيعها بسعر يومها لأن الاحتكار حرام الاحتكار حرام وأعجب لمن يحتكر كيف ينتقد غيره من المسؤولين.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 قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار لا يوجد فيه تاريخ فهذا الحديث الذي فيه تاريخ يرجح على الحديث الذي ليس فيه تاريخ هذه قاعدة من قواعد العلم أيضا وإن كانت هذه قاعدة فيها شيء من الخلاف فيه أيضا الحديث فيه مشروعية المغمرة فيه مشروعية المغمرة مما يعلق منه بالاسنان لئلا يشغل المصلي به في صلاته وفيه ايضا مشروعيه المضمضه عند كل طعام أو عند اكل الطعام عفوا فيه مشروعيه المضمضة عند أكل الطعام وهو ادب من آداب الاكل وقد مضمض النبي صلى الله عليه وسلم عند شرب اللبن كما روى ذلك ابن عباس عند البخاري ثم ذكر النبي ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثة, حديثه عن محمد ابن المنكدر وابن عبد الله ابن الهدي التيمي المدني روى عنه الإمام أبو حنيفة ومالك وهو إمام جليل وروى عنه أيضا خلق لا يحسن قال عنه معيين رحمه الله كان من معادى السن توفي سنة ثلاثين ومئة أن أنه ما عن محمد بن إبراهيم بن الحال عن ربيعة ابن عبد الله ابن الهدي وهو عم محمد ابن المنكدر أنه تعش مع عمر ثم صلى ولم يتوضا وكذا حديثه عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه من طريق ضمرة ابن سعيد المازني وهو المدني تابعي صغير ثقة روى له الإمام مسلم والأربعة ثم روى أيضا حديث عبد الله بن عامر ابن ربيعه وهذا الراوي له رؤية نعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه صحابي وقد وثقه الإمام العجلي. عن الرجل يتوقع للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ أي قال ارايت قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ إلى آخر ما ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى لا ادري بهذا الوقت الاغاني ثم ذكر الامام مالك رحمه الله تعالى اخر حديث في هذا الباب وهو حديثه عن موسى ابن عقبه صاحب المغازي وهو ابن ابي عياش القرص مولاهم المدني آل مولى ال الزبير ويقال مولى ام خالد وثقه احمد ويحيى وغيرهم توفي سنة إحدى وأربعين ومئة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري وعبد الرحمن بن زيد بن عقبة بن كريم الأنصاري يعد في التابعين من أهل المدينة أن انس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وابو طلحة هو زوج ام انس زوج أم أنس واسمه زيد بن سهل الأنصاري النجال وهو مشهور بخنيته في الصحابة فلا تجدونه مذكورا باسمه وإنما يذكر بخنيته رضي الله عنه من كبار الصحابة رضي الله عنه شهد بدرا والمواقع التي بعدها توفي سنة أربعين وثلاثين قال فدخل عليه أبو طرحة وأبي بن كعب, أبي بن كعب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 يعني أجئت بهذا من أهل العراق كأنهم ينكرون عليه توضؤهم مما مست النار فقال انس ليتني لم أفعل كأنه ندم كأنه ندم على أن فعل هذا وعرف أن الحق ما ذهب إليه زوج أمه أبو طلحة, أبو طلحة وأبي بن كعب ثم قام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ والحديث هذا الحديث فيه فوائد فيه زيارة أو فيه زيادة على ترك الوضوء مما مست النار مشروعية زيارة المسافر إذا رجع من سفره يؤخذ هذا من زيارة أبي طرحة وأبي لأنس ابن مال وفيه ايضا دليل على عدم استحباب الوضوء مما bardzo, النار، لانه لو كان كذلك ما انكر عليه هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم. وسبحان الله